مطار خورخي شافيز الدولي في مدينة ليما عاصمة البيرو حيث التهديدات الأمنية الوثائق المزورة والبضائع المهربة جميعها أمور تعاني منها كافة المطارات لكن مطار خورخي شافيز يواجه تحديا أخطر لابد أنها أكثر من خمسة كيلوغرامات وهو الإتجار بالممنوعات تحملين شيئا غير قانوني في معيدتك؟ لابد أنها ممنوعات تصنف البيرو واحدة من أكثر البلدان إنتاجاً للممنوعات في العالم ويحاول المهربون تجربة أي شيء لإدخال هذه الممنوعات إلى السوق العالمية بمعدل إقلاع طائرة كل سبع دقائق يتوجب على شرطة مكافحة الممنوعات التسابق مع الوقت النتيجة إيجابية لا تتوقف رحلات على مدار الساعة وطوال أيام العام وكذلك الأمر بنسبة إلى عمل رجال الأمن في مطار خوخ شافيز الدولي في البيرو مطار خورخيتشافيز الدولي في مدينة ليما عاصمة البيرو المطار الرئيسي الذي يربط هذا البلد بالعالم تقلع وتهبط هنا أكثر من 450 رحلة كل يوم ناقلة 50 ألف مسافر بالنسبة لضباط مكافحة الممنوعات الذين يعملون في المطار هناك تحدي رئيسي يواجههم وهو الناقلون وهو المصطلح الذي تستخدمه الشرطة لوصف حامل الممنوعات في البيرو يميز محللو وحدة مكافحة الممنوعات سائحا إسبانيا مثيرا لريبة مسافرا إلى فرنسا يبدو قلقا لاحظ ضباط مواطنا إسبانيا في محطة الطيران لاحظوا سلوكا غريبا بعض الشيء لم يكن يتصرف بشكل طبيعي تحدثنا مع الرجل وطلبنا تفتيشه وأخذناه إلى منطقة التفتيش يتم نقل المسافر مع أمتعاته إلى المقر الرئيسي لشعبة مكافحة الممنوعات الخاصة بالمطار على عكس حاله في محطة الطيران يبدو المسافر الآن هادئا بالنسبة للضباط يعد هذا أمرا غير اعتيادي أبدا فهذا لا يشبه سلوك حامل ممنوعات على وشك أن يكشف أمره كم يوما قضيت في ليما؟ 18 يوما واليوم هو التاسع عشر هل بقيت في ليما فقط خلال هذا الوقت؟ مجل. هل هناك مشكلة؟ هل أتيت إلى هنا لتهرب شيئا من البيرو؟ لا يفتش الضباط لان أمتعة المسافر وليتأكدوا ما إن كانوا قد حللوا شخصية الرجل الإسباني بشكل صحيح أحضر سكينا بعد فتح الحقيبة الأولى بوقت قصير يحصلون على الإجابة لقد فتحنا حقيبتك وكما ترى يظهر الفحص الميداني هذا اللون نعم أنت تنقل الممنوعات داخل هذه الثياب أنت تنقل الممنوعات داخل هذه الثياب تنقل الممنوعات في الحقيقة عثرنا على عدة سترات معزولة معزولة بمعنى أنها تحوي رزما من الممنوعات في منطقة الظهر والجوانب افحص هذا الكيس ألا لديك بعض منها هناك؟ لا أدري. لنرى النتيجة. سيدي، أريد أن أحيطك علما. الكيس الذي فتحناه للتو؟ أجل. مكتوب عليه قهوة. نحن بكل تأكيد نعرف لون القهوة وهذه عجل. مادة بيضاء اللون وقد أظهر الاختبار نتيجة إيجابية على أنها ممنوعات. وجدنا ممنوعات أيضا في أكياس من القهوة. كانت أكياس القهوة مليئة بالممنوعات. ثياب وحقائب كانت كل هذه الأغراض تحوي ممنوعات مخبأة ما زال في وقت مبكر من عملية التفتيش وقد اكتشف الضباط كمية ضخمة حتى الآن إلا أن المسافر يبقى هادئا يدعي أنه لم يكن يعلم أن حقيبته كانت مليئة بالممنوعات سأطرح عليك سؤال من أعطاك الحقيبة؟ أنا اشتريتها أنت اشتريتها؟ نعم وماذا عن محتوياتها؟ أنا اشتريتها. كلها؟ أجل. اشتريت كل شيء من أسواق مختلفة. من الأسواق؟ أجل. الأمر فقط أنني لا أفهم. إذا من فضلك قل لي كيف تفسر أجل. نتائج الاختبار؟ على ما أعتقد لا بد أنها ممنوعات. إن إل كان الاختبار إيجابياً فلا بد أنها كذلك. يتم تصنيف مطار خورخيتشا فيز الدولي باستمرار من قبل المسافرين على أنه واحد من أفضل المطارات في أمريكا الجنوبية وهذا دليل على خدمات المطار الممتازة للركاب وعلى استثماره الرئيسي في قطاع التكنولوجيا وطاقم العاملين فيه مما يضمن سلامة الأشخاص المسافرين عبره ولمكافحة الممنوعات والإجار بها يبقى ضباط مكافحة الممنوعات متيقظين في جميع أرجاء محطة المطار وقد رصدوا شخص مشبوهاً في المحطة الدولية ويتحرك الضباط إلى العمل مسرعين تم رصد هذا الرجل أثناء وجوده في خط تسجيل الدخول لرحلة إلى أوروبا كان بمفرده وقد بدأ متوتراً قف على ذلك الجانب حتى تستطيع أن تراقب عملية تفتيش أمتعتك هل كل ما في الحقيبة ملك لك؟ أجل حسناً هي مقفلة؟ قم بفتحها كلا كم يوماً قضيت في البيرو؟ عشرة أيام ما سبب الزيارة؟ قضعوا إجازة ألديك عائلة هنا؟ قريبي وعمي أين يقطنان؟ إنهما ما هو اسم تلك الجادة؟ فالس؟ فالس؟ عندما سئل عن أقاربه ذكر أنهم يعيشون في حي معين هنا في ليما لكنه لم يتمكن من تحديد الموقع بدقة ما هي وجهتك النهائية؟ برشلونة ما هي أسباب رحلتك إلى برشلونة؟ أعيش هناك إنها مكان وقامتي هل بحوزتك أي شيء ليس ملكاً لك؟ أو تنقله من أجل شخص آخر؟ حسناً، أعطاني عمي حقيبة وغطاء وهذه السترة سنجر اختباراً ميدانياً باستعمال مادة كيميائية تخاوية حسناً إن تحولت إلى اللون الفيروزي فهذا يعني أن نتيجة الاختبار إيجابية للممنوع. حسناً نحن الآن نتفقد ملابسك الملابس؟ أجل لقد تم اختبار كل غرض تحمله هنا أظهر اختبار الملابس نتيجة سلبية على وجود الممنوعات لكن الضابطين لاحظتا شيئا مثيرا للريبا حيال حقيبة المسافر الحقيبة لا تملك هيكلا اعتياديا إنها سميكة سنثقب لنرى إن كان يوجد شيئ ما هنا لا مشكلة لا مشكلة هذا إجراء روتيني هل تعرف ما تحتويه الحقيبة؟ كلا ليس لدي فكرة من أعطاك حقيبة السفر؟ عمي أعطاني إياها لأنها كانت جديدة تتحول إلى اللون الفيروزي أجل. يعني أن الاختبار إيجابي لوجود الممنوعات هذه ممنوعات على المسافرين على متن الرحلة القادمة التوجه إلى القاعة الرئيسية اعتقلت شرطة مكافحة الممنوعات رجلا إسبانيا يستعد للسفر إلى فرنسا. هل تأتي إلى هنا لتهرب شيئا من البيرو؟ لا. جميع محتويات أمتعته بدءا من الملابس وحتى المواد الغذائية تحوي الممنوعات. ممنوعات. أرجوك لا تتحرك وابق ثابتا. أرجو منكم أن تفتشوا جيدا. علينا أن نفتش جيدا. الآن أنا لدي سؤال آخر. هل هي موجودة في الحقيبة ايضا أخبرني أنت. لا أدري. يقول إنه لا يفهم سبب وجود الممنوعات هناك من وجهة نظري هو شخص يبدو هادئا جدا وقد كان في حديثه مسرفا في التعبير هذه إشارة تحذيرية لشخص معتقل بتهمة تجارة الممنوعات وهو متورط في التجارة حقا لا بد أنك تعرف أن العقوبة في البيرو شديدة جدا أجل وأخبرناك أنها ليست المرة الأولى التي نفعل فيها هذا بالطبع. أتخيل نحن ذلك نحن نفعل هذا منذ سنوات نحن نقوم بعملنا وأنت تقوم بعملك لديك أسبابك لا الخاصة لا لست أقوم بأي عمل لا لديك أسبابك الخاصة هذا واضح نعم هل أتيت لتنقل شيئا غير شرعي من البيرو؟ لا على حسب علمي حسنا يستمر المسافر في التظاهر بأنه بريء لكن القضية تصبح أكثر خطورة مع ازدياد حجم كمية الممنوعات المصادرة المنسق يوضح أنها بطاطة مهروسة إلا أنها تحوي على رزمة في الداخل أيضا حسنا في القهوة الوضع نفسه رزمة أخرى من مادة البولي إثالين والممنوعات أيضا وفي أكياس النخالة أيضا لنفحص كل شيء كانت الحمولة معدة لإبعاد الكلاب البوليسية كان كل منها مغلفا بعدة بطانات من مادة البولي إيثيلين ومغمورة بمواد شديدة الرائحة. سنقوم بتفتيشها جيدا واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس خمس ريزم في حقيبة الظهر السوداء هناك خمس في حقيبة اليد الوردية الفاتحة كانت كل سترة تحوي ستة رزم مصممة لتلائم شكل السترة داخل بنيات حقائب الظهر وداخل منتجات غذائية مثل القهوة والطحين وجدنا أنها كانت مغلفة بكيسين أو ثلاثة من مادة البولي إثالين إضافة لذلك فقد أضافوا الفلفل ليشتت الكلاب تحوي جميع شحنات الممنوعات على مواد لصرف الانتباه سنعثر دوما إن صح القول على مكون فني مصمم ليخدعنا فتشوا جيدا لنقم بوزنها الآن أخيرا حان الوقت لتأكيد الكمية المهربة لابد أنها أكثر من خمسة كيلوغرامات. بحذر. الكمية الكلية حوالي عشرة كيلوغرامات من الممنوعات. كان الوزن الإجمالي للكمية المصادرة تسعة كيلوغرامات وثمانمائة وثمانية وستين غراما. إنها القضية الثانية حتى الآن هذا العام من مصادرة الممنوعات من مسافر. يمكن للضباط الآن إنهاء إجراءات الاعتقال، لكنهم يرون فرصة. يمكنهم التعمق في التحقيق مع إمكانية كشف شبكة لتجارة الممنوعات ومن أجل ذلك لا بد أن يقنع الرجل الإسباني بالاعتراف وأن يعطي التفاصيل عن المنظمة المسؤولة عن هذه الشحنة غير الشرعية اعتقل ضباط مكافحة الممنوعات مسافرا إسبانيا متجها إلى فرنسا مع قرابة عشرة كيلوغرامات من الممنوعات في أمتعته. رغم وجود الدليل، لم يعترف بارتكاب أي جريمة. هل أتيت إلى هنا لتنقل شيئا غير شرعي من البيرو؟ لا، على حسب علمي. ولا توجد معلومات جديدة حول المنظمة التي تدير العملية. من فضلك، قف. تقوم الشرطة الآن باستجواب أخير. ويتم تسجيله كجزء من العملية القانونية دخلت باسمك الحقيقي إلى الفندق أجل أجل ثم تحصل مقاطعة لماذا أتيت إلى البيرو؟ وتغير محتمل في القضية لا لا يمكنك أن تجيب على هاتفك المحسن من أجل السياحة والطعام اللذيذ حسن بعيدا عن ذلك السؤال أخبرني من هو المتصل دون أن تلمس الهاتف كيارا من؟ كيارا من هذه المرأة؟ مجرد امرأة لا تعرفها نعم أما زلت تتصل؟ أجل أنا أعرفها حسن ما هي نوعية العلاقة التي تربطك بهذه المرأة؟ غير هامة غير هامة؟ نعم لا أفهم هذه الإجابة وضح لي حسن علاقة صداقة سطحية حقا ما هو اسم تلك المرأة لا أدري لا تدري لكنها تستمر بالاتصال أجل. نحن نرى أنها تتصل بك أجل ها هي مجددا وبشكل متكرر صحيح؟ صحيح حسن بينما كنا نستجوب المعتقل بدأ هاتفه بالرنين ذكر أنها كانت مجرد صديقة وليست شخصا مميزا هناك نمط معين هنا نراه مع المسافرين المعتقلين بتهمة الممنوعات إنه شيء تم التخطيط له هؤلاء تجار يتصلون ليتأكدوا من صعود الناقلين على متن الطائرة أو إن كانوا يواجهون المشاكل هل هناك أي شيء لم تخبرنا به وينبغي أن نعرفه؟ حسن ربما لا أدري سأتحدث حسن شكرا لك أخيرا يقرر المسافر أن يتعاون سيكون عليه أن يزود المحقق المسؤول عن القضية بالتفاصيل لكل شخص أسبابه الخاصة حيال فعل ذلك أحاول أن أفهم المنطقة في بعض الأحيان قلت إنك متقاعد صحيح؟ أجل ما الذي قادك لفعل هذا إن كنت متقاعدا؟ ألا تملك راتبا تقاعديا جيدا؟ إنه مريع كم يعادل بعملة البيرو؟ إنه قليل جدا يعادل تقريبا 1600 أو 1700 سول في البيرو يعيش عدة أشخاص على راتب أقل من هذا أرى أنك رجل قوي وبصحة جيدة حسناً. بالنسبة لعمرك وأنا مندهش في الواقع جميعنا نخطئ أصبحت قضية المسافر الإسباني الآن في يد نظام البيرو للعدالة عقوبة محاولة نقل قرابة عشرة كيلوغرامات من الممنوعات تصل إلى خمسة عشر عاماً في سجن في البيرو كشف ضباط الشرطة ممنوعات مخبأة في حقيبة مسافر متجه إلى إسبانيا ضع يديك على الحائط أغلق الحقيبة إنها نفسها لقد تم تعديلها على كلا الجانبين سيدي أنت رهن الاعتقال بتهمة محاولة نقل الممنوعات خارج البلاد يجب أن أتحدث إلى عمي فهذا غير مقبول حسنا هل أنت واثق أنه عمك؟ يصر المسافر على أن حقيبة السفر ملك لعمه لكن الضباط يشتبهون بخلاف ذلك أعطوني حقيبة السفر ولم تكن لدي أدنى فكرة عما كان بداخلها لم تكن تعرف ماذا يوجد فيها؟ لم أكن أعلم هل أنت متأكد؟ لدي عمل في إسبانيا لماذا سأتورط في أمر كهذا؟ يدعي المسافر أنه تم الإيقاع به بالنسبة للشرطة فإن سلوكه يدل على أنه يعرف أكثر مما يفصح عنه سيدي سنقوم بفحص أمتعتك اتفقنا؟ أجل بدا رجل متوترا جدا وخائفا وقلقا بدأنا بتفتيش حقيبته كان قد تم تعديل جدران وبطانة حقيبة السفر تم العثور على رزمة مستطيلة وداخل البطانة أيضاً كان هناك ثلاث رزم بأشكال مختلفة وقد أخضعناها لاختبار كيميائي وكان الاختبار إيجابياً على أنها ممنوعات كانت الرزم ملفوفة بشريط لاسق تستخدم هذه الطريقة لتجنب الكشف عن الممنوعات في أجهزة الأشعة. لنزن الكيس. كم يبلغ وزن أربعة كيلوغرامات وثلاثة مائة وخمسين غراماً. زوجتك؟ أجل. ما هذا؟ هذه صورة لزوجته وطفله. هذه الرسالة التي أرسلتها إليه في عيد الأب. لديك عائلة؟ أجل. لهذا السبب عليك التفكير جيدا سأمنحك بضع دقائق لتتعاون معنا لكن الأمر يعود إليك بالطبع بعد العثور على هذه التذكارات يتغير سلوك المسافر يطلب التحدث إلى المحقق المسؤول عن التحقيق لقد كان متوترا وخائفا كان يقول طوال الوقت سيقتلونني سيقتلون عائلتي وسيقتلون أطفالي ثم اكتشاف مفاجئ قال إنه تم إجباره على نقل هذه البضائع غير الشرعية خاض بنه شجاراً كما يبدو مع بعض الأشخاص الذين لهم صلة بهذه المنظمة ومن باب الانتقام فقد أجبروه على حمل هذه الممنوعات إلى أوروبا سيتم إضافة الدعاء المسافر إلى التحقيق قد يكون ضحية تم تهديده من قبل تجار الممنوعات لتهريب ممنوعات محظورة أو ربما يحاول أن يتجنب حكم السجن ببساطة في هذه الوظيفة تسمع كل أنواع القصص بأنه تم الضغط عليهم وأن عائلاتهم خارج البلاد مراقبون وأنه تم إكراههم على الأمر بعض القصص حقيقية لكن القصص الأخرى تستخدم من أجل تجنب العقوبة على جريمتهم بغض النظر عن ظروفه، ستتم محاكمة المسافر بتهمة تجارة الممنوعات إن ثبت أنه مذنب، فقد يواجه الحد الأدنى من العقوبة بما يعادل ثمانية أعوام في السجن بموقعه على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، يعد مطار خورخيتشافيز في موقع ملائم لتولي رحلات الطيران الدولية وهذا أحد أسباب عبور أكثر من ثمانية عشر مليون مسافر لمحطة هذا المطار كل عام مع الازدحام الشديد لحركة المرور الدولية تبقى شعبة مكافحة الممنوعات متيقظة أتم ضباط الشرطة للتوتفتيش عشوائيا عن طريق مسح الجسم لمسافرة متجهة إلى إسبانيا وقد تكون نتائج إيجابية على حيازة الممنوعات إن هذه القضية تتضمن مواطنة من البرو تعالي معنا رجاء أجل هل تحملين أي شيء غير شرعي معك؟ لا حسن هل تحملين أي شيء غير قانوني داخل جسدك؟ لا أبدا سأن المسافرة من اشترى التذكرة وقالت تم إرسالها من إسبانيا وهذا دليل على أنها تنقل شيء غير قانوني تنكر المسافرة ابتلاعها للممنوعات ويشتبه الضباط بخلاف ذلك لذا ترسل الشرطة المشتبه بها بسرعة إلى مستشفى قريب من أجل فحص كامل أصغي إلي سنأخذ هذه المرأة إلى المستشفى ليتمكن الطبيب من تشخيص ما إذا كانت تحمل ممنوعات في معدتها ادخلي هل نزعت كل المعادن؟ أجل تم نزع حسناً قف بثبات إن كانت المسافرة تحمل الممنوعات فعلى السلطات أن تتصرف بسرعة يقدر الخبراء أن الكبسولات المتناولة لا يجب أن تبقى في الجسم أكثر من ثلاثين ساعة في تلك المرحلة يمكن للعصارات المعدية أن تمزق بطانة الكبسولة مما يعرض حياة حاملها للخطر علينا أن نجري المزيد من الفحوصات لأن هذه المنطقة تبدو مشابهة لتلك هناك كل واحدة من هذه الكرات كابسولة نريد صورة أخرى سنقوم بإجراء صورة مقطعية للبطن وبعد ذلك سنجري تقييماً من قبل الجراح يؤكد الطبيب أن المسافرة تحمل أجساماً غريبة لكنه لا يعلم ما هي بالضبط ستكون الساعات القليلة القادمة حرجة إن كانت المسافرة تحمل كبسولات من الممنوعات في جسمها وتمزقت إحداها فقد تخسر حياتها قبل أن يأخذ المشتبه بها إلى مستشفى متخصص لإجراء تصوير مقطعي يجب أن يعود الضباط إلى المقر الرئيسي لمكافحة الممنوعات لإتمام عملية الاعتقال ما هو سبب رحلتك؟ للزيارة فقط في عطلة؟ من اشترى تفكيرتك؟ أرسلوها إلي هل أرسلوها لك من مدريد؟ أجل ما هو اسم الشخص؟ لا أعرف الاسم أتسافرين للمرات الأولى؟ هل تحملين أي شيء غير شرعي في معدتك؟ أجل. كم عدد الكبسولات التي ابتلعتها؟ اثنتان وثلاثون. اثنتان وثلاثون؟ أخيراً، تعترف المسافرة. يتم نقل المشتبه بها الان الى مستشفى متخصص حيث ستبقى هناك الى ان يتم اخراج الكبسولات في مطار خوخيتشافيز يجب ان تتولى شعبة مكافحة الممنوعات كلا من تدفق المسافرين الهائل ومتوسط حمولة سنوية يبلغ 300 الف طن يتم رصد شحنة متجهة إلى هولندا من قبل الشرطة وجد ضباط الشرطة أن وثائق الشحن الخاصة بها مشبوهة ويتم استدعاء خبير كيميائيا من أجل فحص المحتويات سيدي سوف نقوم الآن بفتحها حسناً ابدأي داخل الصندوق توجد سبع أواني من عشبة الماك المطحونة وهي نبتة وعائية من جبال الأنديز البيروفيه لديها محتوى غذائي غني في هذه القضية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 والآن بعد قضاء يومين في المستشفى لاستخراج الكبسولات، تتم إعادة المسافرة إلى مطار خورخيت شافيز لإتمام العمليات القانونية في هذا الصندوق من المستشفى توجد كل الكبسولات التي قمت بتقيئها وهذا تقرير المختبر بشأن الممنوعات كم عدد الكبسولات التي تقيأتها؟ ثماني وثلاثون وقلت كم تناولتي؟ اثنتاني وثلاثون ذكرت أنك ابتلعت اثنتين وثلاثين كبسولة لكنك تقيأت ثمانية وثلاثين كبسولة لنقوم بعد الكبسولات عشرة، عشرون، ثلاثون، ست وثلاثون، سبع وثلاثون ثماني وثلاثون كبسولة من الممنوعات سنجر اختباراً ميدانياً لنحدد ما هو نوع الممنوعات كما نرى يحدث التفاعل بشكل فوري ما يوجد لدينا هنا هو تفاعل باللون الفيروزي مما يشير أن نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات هل هناك شيء آخر لم تخبرين به وعلينا معرفته؟ أي شيء آخر؟ لا أنت مجرد صلة وصل في كل هذا أنت لست قائدة ولست الرئيسة لكن تم استغلالك ولديك أسبابك الخاصة لفعل هذا لكننا نريد أن نفهم كي نتمكن من تقييم هذا بموضوعية لماذا وفقت على عمل هذا؟ ما الذي قادك لقبول هذا في بادي الأمر؟ هل تواجهين مشاكل مالية؟ هل هناك شخص ما مريض في عائلتك؟ أحد والدي مريض من؟ والدك أم والدتك؟ أبي. ما خطبه؟ سيجري عملية في معدته ربما يكون ورماً هذه الحالة نموذجية بالنسبة لحامل ممنوعات يتم استغلاله من قبل مجموعات إجرامية بسبب نقطة ضعف أو مشاكل مالية تقوم هذه المنظمات باستغلالهم تستخدمهم لحمل الممنوعات عن طريق تناولها في معيدتهم سمحت لنا خبرتنا أن نلاحظ أن هذه المسافرة لم تكن مجرد سائحة عادية حددت الشرطة أن المسافرة كانت تحمل 38 كبسولة من الممنوعات السائلة مما يجعل الوزن الكلي كيلوغراما جراماً وتسعمائة وأربعين جراماً. مقابل حيازة ممنوعات غير شرعية والإتجار بها قد تواجه عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن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 طائرة رقم ثمانية تقلع الآن. في عام 2016 صادر ضباط في مطار خورخي شافيز أكثر من 900 كيلوغرام من الممنوعات. أنت تنقل الممنوعات شبه القلوية. بمعدل كيلوغرامين ونصف في اليوم. تتم مراقبة محطة الطيران في مطار خورخي تشافيز التي تبلغ مساحتها أكثر من 86 ألف متر مربع على مدار 24 ساعة يومياً 450 كاميرا تتعقب حركات المسافرين ويتم تفتيش كل الحقائب باستعمال تقنية الأشعة السينية في غرفة المراقبة رصد مشغل الفحص بالأشعة حقيبة سفر مشبوهة للتو نبهنا طاقم الفحص بالأشعة على وجود حقيبة تحتوي على مناطق عالية الكثافة تابعنا بعدها لنبحث عن المالك ووجدناه وهو على وشك الصعود على متن الطائرة لا يستطيع الضباط تفتيش حقيبة أمتعة ما لم يكن مالكها حاضراً لذا يقوم الضباط بإحضار المسافر إلى المقار الرئيسي من أجل متابعة التفتيش سيدي ستجيب بصوت مرتفع وواضح ما هو سبب رحلتك؟ كان السبب لزيارة صديق يقطن هناك لدي رقم هاتفه لقواتي مالي من اشترى تذكرتك؟ من اشترى تذكرتي؟ أنا اشتريت تذكرتي كم كلفتك؟ إنه... كيف يمكنني قول هذا؟ كنت سأسافر إلى هناك لقضاء عطلة بما أنه قد تم إعطاء التذكرة من؟ اشترى صديق التذكرة من أجلي صديقك اشترى التذكرة؟ أجل وهذه أموالي لأني ما اسم صديقك؟ لا أدري. لا أدري إذن هو ليس صديقك؟ أجل إنه أحد معارفي ليس صديقا مقربا صف بنيت صديقك لي طويل أصلع جزئيا مع شعر أجع يبدو أن إجابات المسافر تؤكد شكوك الضباط هل يمكنك أن تصف شكله؟ لا والآن سوف نقوم بتفتيش الأمتعة المسجلة <تصفيق> ابق صامتاً وإن تم سؤالك جاوب وجدنا داخل حقيبة السفر حقيبتي ظهر وفي هذا الجزء انظر إلى هذا وجدنا طردا خلال الفحص الميداني النتج لدينا لون فيروزي فهذا يعني أنها ممنوعات يتم إجراء الفحص الميداني الآن ها هي تفضلي النتيجة إيجابية أجل، لكنها ليست ملكاً لي الاختبار إيجابي، هذه ممنوعات أجل، كما قلت، إنها لا تخصني أنت رهن الاعتقال من قبل شرطة مكافحة الممنوعات في مطار خرخيت الدولي بتهمة إيجار بالممنوعات الاختبار إيجابي على وجود الممنوعات ينتقل الضباط الآن إلى بقية الأمتعة ويضغطون على المسافر للحصول على إجابات المعلومات المفيدة قد تنتج عنها مدة حكم مخففة في كل حقيبة ظهر وجدنا أربعة طرود بأحجام مختلفة عددها ثمانية لأن هناك حقيبتي ظهر حملتها كخدمة لشخص ما؟ أجل. طلب منك أن تأخذها؟ أجل لا أعلم ماذا يوجد بداخلها كانت خدمة لصديقك؟ لا أعلم ماذا يوجد بداخلها كنت تعرف. المغيرة. كانوا سيدفعون لك. كانوا سيدفعون لك. بالطبع لقد شممتها بالطبع. لذا قلت له ألا يورطني في المتاعب. وإن كان سيأخذها لشخص آخر فلا يمكنهم. أؤكد لك أني لم أكن أعلم ماذا كان بداخلها دائماً يصر المشتبه بهم على أنهم لا يعلمون ماذا يجري أو أن شخصاً ما أعطاهم الممنوعات لينقلوها وأسألهم دوماً هل كنتم لتحملوا شيئاً تم إعطاؤكم إياه من قبل شخص لا تعرفوه؟ أظن أن معظم الناس لا يقبلون بحمل أي طرود من أشخاص غرباء من أجل سلامتهم خمسة كيلوغرامات جرامات وعشرون جراماً من الممنوعات يدعي المسافر أنه لم يكن يعلم بوجود ممنوعات في حقيبته لكن هؤلاء الضباط الخبراء يشكون بأنه يكذب هدفهم الآن هو حمله على الاعتراف وأن يفسح عن معلومات حول مجموعة الإتجار التي خلف هذه الشحنة غير الشرعية من أعطاك الممنوعات؟ هذا الشخص المدعو تشينو أرغب بالتعاون لكنني لا أعرف اسمه الأول أو لقبه أو أين يسكن لقد قابلته وأخبرته أني ذاهب إلى جواتي مالا وسألني إن كان بوسعي أخذ حقيبتي الظهر هاتين من أجله هناك حقيبة ظهر هناك حقيبة استلمت هاتين الحقيبتين من شخص يدعى تشينو أجل أكنت تعلم ما تحويه هاتان الحقيبتان؟ لا يا سيدتي كانوا سيدفعون لك مقابل أخذ هاتين الحقيبتين ولم تشتبه بأي شيء؟ أجل بالطبع هل كنت تعلم؟ من الواضح كنت أني اشتبهت بالأمر أخبرته ألا لا يورطني في المتاعب من المحتمل أنه تعرض للخداع لكن ما أن يوافق على أخذ المواد الممنوعة فسوف يصبح ناقل ممنوعات وهذه تعد جريمة في بلدنا لقد خدعوني لقد أوقعوا بي. عرضوا علي المال وقد خدعت بالأمر بحماقة لم يكن علي فعل هذا أندم على ذلك بشدة أندم على ذلك بشدة إن اعترف المسافر بجريمته وقدم معلومات مفيدة قد يحصل على حكم مخفف سيل تمس المدعي العام الحد الأدنى من العقوبة وسيكون على القاضي أن يوافق في ظروف كهذه قد يكون الحد الأدنى للعقوبة هو ست سنوات وثمانية أشهر في السجن <تصفيق> <تصفيق> نتمنى لكم رحلة سعيدة من بين قرابة عشرين من الخطوط الجوية الدولية التي تعمل في مطار خرخة شافز حوالي سبع شركات منها تسافر إلى الصين إنها دولة تبقي ضباط الجمارك متيقظين بسبب دورها كمركز تجاري من الشائع جدا إيجاد مسافرين ذاهبين إلى هذه الوجهة يذهب العديد من الناس إلى هناك وينوون إجراء عمليات شراء في آسيا بكمية كبيرة من النقود تستعد رحلة متواصلة إلى الصين للإقلاع يتولى عملاء الجمارك مهمة مصممة لمنع المال أو البضائع من مغادرة البلد بشكل غير قانوني أكثر من عشرة آلاف دولار؟ لا يتم اختيار مسافر متجه إلى شنغهاي بشكل عشوائي من أجل الاستجواب سوف نقوم بفحص الحقيبة لنرى إن كان هناك مال أكثر مما صرحت به لو سمحت ضع هاتفك حسناً. بعيدا خلال التفتيش كم يوما كنت ستقضي في شنغهاي؟ في شنغهاي عشرة أيام. عشرة أيام؟ أين الأموال التي ذكرتها هنا في الحقيبة؟ إن كان أي شخص ينقل أكثر من عشرة دولار نقداً وحتى ثلاثين ألف دولار يجب عليه أن يقوم بالتصريح عن المبلغ إن تجاوز المبلغ هذا الحد عليهم إيجاد طريقة عبر المصرف لنقل المال إلى خارج البلاد سنقوم بعد المال بحضورك ستقوم هذه الآلة بكشف الأوراق النقدية المزيفة أيضاً هذه ورقة نقدية غير نظامية والمبلغ هو سبعون ألف يورو المبلغ الذي يتجاوز الحد القانوني سوف تتم مصادرته سيودع ضباط الجمارك الآن المال في البنك الوطني ومن أجل استعادته سيكون على المسافر أن يثبت أنه حصل عليه بشكل قانوني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 لهذا السبب تقوم المنظمات الإجرامية المتورطة في تجارة الممنوعات بأي شيء يتطلبه الأمر نحن نفتح حقيبتك والطريقة الرئيسية تكون عبر تخبيئتها أتعلم ماذا يوجد في حقيبتك؟ لا هذا يعني إخفاءها في بنية الحقيبة أو في أغراض تم حزمها في الحقيبة مثل الحلوى ومعدات التنظيف والمنتجات الغذائية أو داخل أي شيء يمكن أن يخطر لهم وأخيرا هناك الطريقة الأخرى تعالي معنا رجاء وهي ابتلاع الممنوعات كل واحدة من هذه الكرات كابسولة إنه صراع بين الخير والشر حيث تصارع قوة تطبيق القانون ضد المنظمات الإجرامية نحن نقاتل ضد تجارة الممنوعات وهذه مهمتنا ونحاول فعل ذلك بأقصى قدراتنا